أو قصيري أو ليس أبوري رحمه الله تعالى تلميذ الإمام البخاري قال الدرقاطني رحمه الله لو لا البخاري ما راح مسلم ولا جاء ألف هذا الكتاب الجامع الصحيح بارك الله فيكم ولم يبوضه إنما جاء تبويضه من العلماء المتأخرين ويمتاز بحسن السياقة والترتيب رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الزكاة ومع الباب آخر ما قرأنا أيها ورقة التوام الباب الذي فيه الحث على الصدقة ولو من قليل ولا تمتنع من القليل احتقاره فذكرنا فيه قول النبي عليه السلام يا نساء المسلمات لا تحترن جارتنا اجاراتي ها ولو قرصين شات وبذكرنا قرصين الشام ما هو قرصين الشام ما؟, ما هو قرصين الشام <تصفيق> الكوارع بتاع <تصفيق> ايه بس بتاع الغنم وهي نحيفة جدا ما فيها شيء ما فيها لحم الا قليل مش الكوارع بتاع البقر والجاموس كبيره حق الجاموس والبقر كبير تكون منها حتى تشفع أما هذه قليلة للشاه المعزة بكت معزة قليلة جدا نحيفة لا يا نساء المسلمين لا تحقيرن جارة المجار يعني ايه من باب الهدية باب الموسى يعني <تصفيق> اخوان من باب العطية والصلة والاحسن الى الجار لا تحقيرن جارة المجارتها ولو فرسي ناشاكي ما شاء الله باب فضل إخفاء الصدقة قال حدثنا زهير بن حر ومحمد بن المتنه هذا هو الأصل الأصل إخفاء الصدقة إلا أنه يستحب ويندب إظهارها والجهر بها معناه كما انتجم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضو الله عليهم إلى الصدق فجاء رضيولون بسرة فيها ذهب كادت في يده أن تعجز عن حمله فلما راه الناس تتابعه فقال صلى الله عليه وسلم من سنب الإسلام سنة, سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الثاني لما راه الناس جهرة بإعطاء الصدقة وإخراجها كلهم تتابعه ومشاء الله اجتمع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أكوام من الصدقة بعد أن فعل هذا الصحابي وفتح الباب فالأصل أن الصدقة تكون في الخفاء معنا يا أخوة؟ طيب لكن أحيانا تأتي صور وحاتي حالات يكون فيها الجهر أو كد يقول ومحمد بن المثنى وهو ابو موسى العنزي الملقب بالزمني ومحمد بن المثنى المعروف في البصره قال جميعا تفضل الشيخ المحاضره تفضل يا صاحب ارجع شيخ تفاء يقول جميعا وجميع الاثنين بس مع زهير بن حطبه ومحمد بن عن يحيى القطة يحيى ابن سعيد القطة ابو سعيد معنا الإمام في الجرح والتعديد وكان أحوال وكان شعبه يقول من يطيق نقدك يا أحوال كان يحيى ابن سعيد ينتقل على شعبه ويقول هذا الحديث من حديثك فيه وغد وهذا الحديث من حديثك فيه خطأ وأنت قدمت فيه وخرت فقلوا شعبان يحيى ومن يطيق نقدك يا أحوال يعني ليه كان الشديد المراحلة دقيق بارك لديكم في أقواله ونقده فلذا كان نقده محل توثيق محل ثقة كان نقده في قناعة في ايه في قناعة بارك قال جهير حدث ناها بن سعير عن عبيد الله ماشاء الله وهو العمري عبيد الله ايه العمري وهو أفلقى له أخر اسمه عبد الله وهو ضعيف عبد الله ضعيف وعبيد الله فلقى. قال أخبرني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عصر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سابعة يظله الله بظله يا المراد به اللازم ما شاء الله المراد يا اخوان ظل العرش بسم الله الرحمن الرحيم المراد ظل العرش المراد, المراد, المراد ايش كما جاء موضحا في روايات اخرى بارك الله فيك والامام السيوطي عامل فيها كتاب وشرح هذا الحديث وجمع الروايات المختلفه ليبين معاني هذا الظل ومعاني الجمل الحديث طيب نرجع الثاني سبعة يعني سبعة أصناف سواء كانوا رجال أو نساء ما اشترطش رجال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ضل إلا ظله سبعة أصناف سبع قوارب من الناس سبع أنواع من الناس أه يقول أه عن إمام العجل. ما شاء الله كامي بكر صدي يا عمر الفارو. معنى عمر بن عبد العزيز وخذوا من هؤلاء يتكمل هاي فالإمام العادل أي المقصد معنى الذي لا يدور هو لمن مثله أخ ولمن دونه أب معنى ولمن فوقه ابن حنان عط صلة إحسان بر هذا الإمام العادل إخوان. لا ينام والناس جوعة لا ينام والناس في حاجة وفق لا ينام إلا وقد اضمأن على رأيته كما كان عمر رضي الله يفعل لا. عمر كان يعز بالليل ومعه جنود يشوفوا من ده اللي بيشتفوا في الليل لا, لا ينام إلا قليلا رضي الله عنه. واشتهر عنهم في الكثير من المعروف لو عذرت بلادهم في العراق لشاد لبناه عنها لما لم تصلح لا طريقه يا عمر اشتهر عنه اللي عايز يعرف سيره هؤلاء أو يرجع اول شيء سير عالم الوهداه سيره الخلفاء الراشدين ابو هذه عندكم تاريخ الصغار بالخلفاء للامام السوف هذا الثاني كتاب جميل جدا تقرا فيه معنا استفيد قال الإمام العادل الذي يقيم في الناس بشراء قائم على الحجود معناه يخاف الله عز وجل نعم وشاب نشأ بعبادة الله هنا في باء والذي في في, في, في الباء أحيانا تقوم مقام في أحيانا تتناوب الحروف أحيانا مش دائما يعني مش دائما ليس دائما أو احنا نحفظه ايه وشاب النشأ فين في اي الباء برضو بمعنى في الله فيك او بعبادة الله يعني مصاحبة الباء هنا مصاحبة معنى وشاب النشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق هنا بقى في المساجد احنا بنحفظه بالمساجد صح؟ برضو هذه صحيحة وهذه صحيحة ففيش خلاف ان شاء معنى وكلها سهل ورجل طلبه معلق في المساجد أي بالمساجد بالمواطيط والفروض ورجلان تحاب في اللاسوب الزبا ليس من أجل مصلحة ولا من أجل عرق أو لغة أو نسل أو لون أو ما إلى ذلك من أنواع الدنيا تعرفون في حديثه صحيح مسلم أن رجلا عزم على زيارة أخي لو معند وليس بينه والاخر مصلحه او عمل او وظيفه او حساب هيتحاسبوا انت عارف انك ربنا هيحاسبك وشركك ما شاء الله تروح فرحان لان هيرجع معاك مبلغ وحين نروح الله اعلم ترجع بخفيط لان سامج ده بيحصل ويحصل مشاكل يا... يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الشريك مش ده في يزور واحد كده في طريق في مصر ومالأمصار يعني صبر فالله سبحانه وتعالى أرسل على مدروشة الطريق مالك شوف زي الكلم من الله واجب كده على, على نصيب الطريق فقول له انت رايح فين هل أنا رايح أزور أخذ ليه في الله بقرير إيه فقال له هل لك من نعمة ترفوها عليه يعني في عمل بينكم مصلحة يمكنها يزوج عنده يمكنها تخطب عنده يمكن عنده مصلحة يمكن كذا،, يمكن كذا قال والله أبدا إلا أني أحبه في الله قال أنا رسول الله إليك أن الله عز وجل أدخلك الجنة بحبك إياه ذاك الله في الثاني وممكن رايح كده رايح سم باللوين وين رايح الله رايح سم باللوين فيه الله إذا في واحدة جميلة هناك الله أخطب عنده واحد زمانة لا الله أعلم يمكن فيها حد فوق حد جدا كم واحد بتزوج وحدك يقولن هلاكو في زواجه حد في زواجه حد جدا وهي تطلع بقى سعادة وتطلع شقة والله أعلم ده الشيء ماكتوب عند الله ما نعلمش حد خصة زوجتها لي هذا أمر تقدير البحث في واحد يتزوج واحدة هو من نصر وهي عمي المقبل تشوف ازاي؟ وكأنهم نشأوا من الصغر مع بعض وهم عارفة اللي يمكن من الليلة والليل التانية وفي واحد كده هم جاء هي يجبوا في الباب ويتزوجوا ما يحصل خير وتشوف الألفة بين المتابعين دون سبحان وطار الله يكب ما يساء فهنا بارك الله فيكم المحبة في الله هذه من أوثى بعور الإيمان هم فكرون إيمان ما بينه وبينه إلا المحبة هو من آل السنة وإحنا من آل السنة ما شاء الله ما شاء الله. هو على الحق وإحنا على الحق هو على المناج الصحيح والمعناج الصحيح يا سميل جداً إذا ما المحبة دي صادقة وخالصة ما فيش حاجة تشوبها ما شيء يكدرها معنا فلذلك أرسل الله إليه ملكاً على قضعة الطريقة فيقول هنا وردلان أي شوفوا بها لحب في الله الله اجتمع عليه وتفرد عليه ورحمه الله ورجل دعته امراته ذات عشبهه صنف رجال اهل عفاف تبارك عليه ها تبارك عليه هي يعني تفرد ده مش من اجل مصالح شخصيه برع يعني ممكن يروح يزعق لواحد قال له كلمه زعل منها ما يسلم عليه وشوفه ياه الصواجه كده مش عايز يقابله عشان امور شخصية لكن افترك عليه يعني ايه ده احنا كنا على السنة من الصباح انتح للمدى بالشيعي الله نصحناه اكلمناه اوجهناه يا عم الشيخ حرام عليك انت ترحم على شيء عليك السنة احسن عم الشيخ محبة الصحابة احقوق الصحابة انت الان هتبدأ تخربك هترحم خط تاني والله اما دمت انت على الطريق ده انت من هناك وانا من هناك إذا نفترق مش بقى على مصرع مش عمور شخصية للي أصل قال لي كلمة زعلية أصل والله ما ردش عليك التليفون فما يمكن ما ردش عليك في عضر من الأعضار ولا حاجة ولا في أي مشكلة ولا يمكن دخلت حمام وانت اتصلت عليها مش بيحصل إذا انت مثله سبعين عضر مش لأصل لأ هو والله ده انا رنيت عليه ومردش عليا والله ما انت بكدب وياخد المحمول يرميه مش لازم يحصل ما انت ده مش ما الله مش محبه بقى مش كله مش كله من اجل الله ده امور شخصيه فاحنا الان في الحبيب اوزه طره الايمان المحبه في الله والبغض فيه من احب لله اهو ابغض لله واعطى لله شوف يعطي لله صوبك الصدق لما حلك بالله ما عندي شناطه يعني مش صاحب المفاتيح اي حاجه ها صار لا وبعدين بس حول الله سبحانه وتعالى الا تحبونا ينصر الله بكم الحق ينتقلوا الصدق اه انا الا, ألا تحبونا قلوب زي ما كانت الذات مش هري امشي اشوف ازاي هذا هو فعلا اللي بيخلص الصدق يقول ايه ورجلان اتحف في الله اجتمع عليه وإيه أن تفرق عليه هذا هو المكيات الصحيح الولاء يكون ولاء صحيح البراء يكون صحيح المولاء قال الإيمان مش الولاء على شيء من الهوى شو... انتقول هذي مبتل والبراء من أجل الله مش من أجل شيء في الهوى رغبك مزاج كيف لا قال ورجل دعته شوف أن نعده والرجل دعته مراده ما يشوفه دعته امرأة أول حاجة امرأة شوف ازاي دعته يعني هم مش لدعاها ولا راح كلمها ولا راح اتصل عليها ده هي اللي دعته وكلمتها شوف بقى وامرأة ماهيش دنيمه بذات منصب وجمال إذا دواعي الفتنة متوفرة ولا مش متوفرة وبعدين براجل الشاب دواعي الفتنة متوفرة دعته امرأة وذات منصب وجمال قال إني أخاف الله ده فعلا يستحق اجي يكون للسبعه ايه ده راجل عفيف يا هان تصور المره تدعو وهو ياض المره ذات جمال فتنه بلا ومعاديك ياض المره ذات مال عند مناصب عندها عمارات عندها كذا ها تعت في الحوار شوف ازاي ما قلتوش يا هادي تعالى تزوجني قول له تقول زوجني تمشي كان من واحد اليوم يقول يا رب مفيش واحده كده معمار ولا حاجه مش ده بيحصل ها يتزوجها في الحلال بدل ما فيش حاجه صح ذاكني لا شوف دي دي المراه في الحرام في الحرام يقول فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه انه اكبر شاهد من الحديث رجل تصدق بصدقة فأخفها. فلا تعلم يمينه ما انفق اا طيب تع... حتى تعلم حتى ما تنفق شماله. طبعا هذا الحديث مقلوب يعني تمام مقلوب قال حديث صحيح مسلم صوابه فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهمتم وقد مر في باب المصطلح واحنا بندرس انواع الحديث من انواع المقلوب من انواع ايه الأنواع من منكم يذكر لنا حديثا مقلومة أخرى عن المحمودة إن بلالا يؤذن بلاد فكل أشرفه حتى يؤذن ابن أم جاء بعض الرواق وقربت إن ابن أم مكتوب يؤذن بلاد فكل أشرفه حتى يؤذن بلاد شو إزاي عكس هم معنا؟ وهذا الحديث أيضا حديث مقلوم لكن صوابه عبارة ما في الصحيح البخاري وغيرها الحديث ده روايه البخاري فضل طيب عندكم ايه النسخ كله عندكم على القلب ولا معدل النسخ اللي معدل اقرأوا الاجلوب اقرأوا الاجلوب ورجل تصدق بالصدق فاخفى تعلم يمينه ما تنفق اصلا اليمين يغطي طاطي اصلا انت طاطي الساك نعم معنى قال لا تعلم يمينه ما تنفق شماله صوابه حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه لأنه يستحب إخراج الصدقة باليمين يعني إخوان كبارك مبين وما من إخراجه لا تصدق تقع صدقته في كف الرحمن في يمين الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم قلوبه فلا تستقل شيئا تخرجه يعني إخوان حتى الطمرة حتى نصف الطمرة تعطيها النصف الطمرة دي تكون لك ساتر وحجابا من النار سنن الله اكبر ومعظم ها ومع ذلك التمره دي الله سبحانه وتعالى يجعلها ساترا يجعلها حاجبا ووقايا لك من النار قال ورجل ما الله ايش مفسبه قال لي يا شيء الانسان يبكي في الخلوه لان ممكن يبكي في الجلوه امام الناس يشوفه داريه ها ممكن يشوفوا شيء من السمعة كذا فابعد بنفسك دائما انقى بنفسك البكاء في الخليل نعرفينكم من الله سبحانه وتعالى ها؟ هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن أغرب إلى الإخلاص وأبعد من غياء السمعة قالوا رجلون ذكر الله إيه عمين. وبعدين تعندكم حديث أخر عينان لتمسهما النار آه عين باتت تحرص في سبيلنا وعين باتت تبكي من خشة الله عينا لدى الله. ما الله قال ورجل انذكر الله ايه قال ليه وفاضت ما شاء الله تذكر غنوبه الماضية القديمة لم ينسها فتذكرها وهذا ينبغي كده يا اخوة ينبغي الإنسان يبعد يعدد ذنوبه وينسى حسنا البكنات لينما مشضيها الحسنة مشضيها تحفظه انما والله في اليوم الفلاني هذا انا عملت كذا طيب وفي الشهر الفلاني انا وفي الشهر اللي بعدين عملت كذا وفي الشهر الفلاني فعلت كذا وفي السنه الفلانيه والله موقف الفلاني فعل كذا فعلا ينال الذل والانكسار بين يديه الا وطوبى لعبد شغلته عيوبه عن عيوب الناس المصيبة كل المصيبة لو أن الإنسان اشتغل بعيوب الناس ونسي عيوبه هذه المصيبة الكبرى هذا مرض خطير والله ينبغي يا إخوة الإنسان كده هو يشوف عيوبه قبل أن يرى عيوب الناس دائما هكذا ولو الإنسان منها وصل إلى هذه الدرجة وتعامل مع نفسي بهذا الميزان وهذا المعيار لعظر الناس فيما يفعلون نعم وقلل من مما هم يفعلون وعظم من شأن عملي السيء يكبر كما في الأخر لا يرى أحدكم القشة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه الجدع إيش الجدع الأكبر الجدع وليل القذاء ليه القصة يعني القذاء ليه القصة معنا الجين, الجين عكبير جدا هو في عينهم ما هو الشيء في نفسي عين في نفسي هذا ما هو الشيء ولا كأنه حاجة هذا في الحقيقة ميزان غير صحي ينبغي أن يشتغل بعيوبه قبل أن يشتغل بعيوب الناس فإذا وصل إلى هذه الدرجة فقد عالج كثيرا من أمراضه وأدوائه اما المصيبه أن يشتغل برق بعلوب الناس وينسع بهم على هذا مرض ادى هلاك والعياده بالله يقول ورجل الايه ذكر الله ايه خلينا فضت ايه عين دائما كده الانسان واحد عايز عيناه من الأسباب كفرة القرآن قراءه القران من الاسباب الاولى كثره قراءه القران بتظبط تراعين على البكاء وفايد العيون فايد الدموع نعم الشيء الثاني بارك الله بكم تذكر الموت الشيء الثالث تذكر الذنوب الماضيات القديمات لن تنسى أحصاه الله ولا سوء والله كل شيء شهيد لنسى آية لكل شيء مكتوب ومسجل لنسهوش لأنه موجود كل انسان أجمناه وطائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقوه من شرع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين معنا يا نعم يقول هنا ورجل ذكر الله خاليا ففعضت عين الشاهد حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمين اللي هو يطابق الترجمة بفضل إخفاء إيه لإن إخفاء السبقة اقرب الى الخلاص وابعد من الرياء والسمع وانتوا عارفين المتنبي كان بيكلم بعض الأمراء بيقول له وكمل ظلام الليل عندك من يدك ها تحدد ان المانويه وكمل ظلام الليل لان الخليفه ده في بدال ما يمشي اه الحاجب ده بصوره ده والحاجب ده مشي من الليل الحاجب الثل شيء من المال. في الليل في النهار موجه وكم لضلام الليل عندك من يد يعني من صدق وطيعنا مساعدة وكم لضلام الليل عندك من يد تحدث أن المنوية تكذبه المنوية الذين يقولون له بالأصلين النور والضمع كم حديث انقرانها؟ تخبروني يلا واحداً جميل جداً جداً ما نصح به؟ محمود محمود أولاً في الكتاب يخرج علينا الصحابة هم. ومن ترميله لو جيبته بك الدرقة منه طب تعال يا محمولي انا خير مع الاخوة طب تعال يحرص احدنا يا اخوة يجلس بجوار واحد من الاخوة مع الوصفة ومجزمة عشان يتابع يتابع مهمة جدا من ترميله خلاص انت صبر يلا الشيخ الجبال من تلميذ احسن ومن حبيب من تلميذ خبيب بن الرحمن الله ومن تلميذها يحيى بن سعيد ومن تلميذها يحيى بن سعيد الشيخ عبد الرد يلا من مشايخ مسلم ها ادره ادره عيدك سنة محمد بن المتنى والزهير بن حرب صح مشايخ مسلم صح طيب ومن شايف هذين الاثنين احد سعيد قطق ومن شايفوا القطان نرجع ثاني نعيده من هنا بقى جبناه كده نجيبه كده في زي طيب القطان او القطان معانا من شايفوا القطان ها عبيد الله العمري ومن الشيخ العمري خبيب ابن عبد الرحمن ومن الشيخ خبيب حفص ابن عاصر ومن الصحابي أبو مريد تعالوا كده منه كده الصحابي من هو من تلميذه ومن تلميذه ومن تلميذه عبيد الله صار ومن تلميذه طيب من فقم الشيخ الإمام المسلم زهير بن حض ومحمد بن متنم في حاجة صعبة ما بيش حاصلة تجيبوا, تجيبوا من هنا تحفظوا والإنسان يجبوا كما تلكم كان الإمام الجواري محمد مسعاد الجوهاري مش بيحصل تلميذ يجبوا يحديثهم فكان عنده جارية قلت لها في جديس هنا هو عشان ايه أحدثك من الحديث اللي عندي فهم يجبوا يسروا كل ليلة الوحدة ألف حديث أو ألفين حديث عشان يحفظه و هي مش فاهمة حاجة أصل يا جارية عوش دا... عروفة دا... دا... دا... بالأسانية لكنهم مش عايزة ضايع إيمان معانا يا إخوة قلت لكم كان يجب الجاوزة في البداية يخرج في الصحراء والفلاة عايز يتعلم الخطابة وعايز يكون الخطيج مفوض فيقعد في الصحراء يرس صخور حجارة كده على إن أشخاص يجون ما شاء الله يبس العمامة ويمسك العصى ويتهيأ كأنهم منذر جيش يخطب في الحجارة ده يسمع اللي بآخر الصحراء ها؟ وتعلب مصالح خطبه بعد كده ابن الجوزي ضاعض الاسلام انت تظن انه عزه ما من البدايه من بدايه الموضوع ضاعض الاسلام ابن الجوزي اجرم على يدين الاف من النصارى ومن اليهود معناها اخوان بارك الله فاحنا ان شاء الله نحفظ الحديث من هنا نجيبه كده نحفظه من هنا برضه من عند مسلم نحفظه خلاص كده الجامعه اللي بنقرانا واحد الحديث من قال لي صاحب هو بيقول للسبعه اللي الله يظلله وبعدين انتبهوا تروح تحدثوا الناس سته يظله الله يظلله انت لا نقول سته ولا نقول خمسه هل نلتزم بالبالعدد سبعه يظلله الله ما ينفعش بقى واحد خمسه يظله فرد عليه الثاني يقول له يا عم سته تقول له انا نسيت والله شو ما يحكي لكم الشيخ عمد ربا ضايب قالوا حدثنا يحي يا ابن يحي مرة الشيخ عمد يطلبوه كبل 12 سنة 34 في المسجد دعو البطن وبعدين هو جالس والخطيب تأخر ما فيش خطيب في البداية اياه أي زمان اه من فترة بعيدة كان ضمياط القليلة الجديدة نسمع قليل والمساجد قليلة فالمؤذن قاله والله ما فيش ألند التخطيب شوف ما فيش خطيب وجعد مدير الأمن في الصف الأول والجنود المخبرين بعد و... كلمة ساعة المحب اسمه بازا أكملها أحب ثمانت من عندك بازا وي تمام فجال رجل يا ترى هخطف فيه هكتلم فيه فجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله واتناء عليه خمسة يضلوا والله في ضل يوم أضل الناس اللي تحت جاي عم يشفع قال الله أنا لاسي يا جماعة أسفر <تصفيق> وان شاء الله ربع يخبطه في الخط الناس اللي جايه يقولوا له ما هيش كبير بيرد ثاني المدير الامن الماتى يخلص ليه طب ما هيش راحه ها مش ليه ده مش راحه ليه انا قلت اه انا انت مش موجود اهو مش موجود الله ما انا بعتبر باور اصلك والله انا مش بنعتبر مش بنعتبر ولا لا اعتبر المهم مدير الامر كده لما اخلص الصلاه قال المكتب قال حاضر يا شرطه في شيء كده يا جماعه لو فين المطهره قلت له كده من يوم عرض لشهر فانت كده صلى من عارف النجيمة مقصود الله فيه قال واحد داننا ياهي ابن يحي يا نيس أبو لي التميم أبو زكري قال خلقت على مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن حبيب ابن عبدالأحمن عن طيب عن خبيب ابن عبدالأحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي سعيد المن خالد سعد بن مالك ابن سينا من هالك لنا الاسلام الصحابه كله بسعد بن مالك هذا واحد سعد بن مالك الخدري هذا سعد بن وقاص سعد بن مالك اللي سعد بن مالك والد سهل سهل بن سعد الساعد ثلاث عن سهل الا ينسهو سعد بن ابي سلس على كل حال سعد بن مالك في الصحابه خابت الشيخ سعيد اول واحد هيبدا على طول ان سعد بن مالك ثالث الزهري هو سعد بن وهذا الخدري والثالث الساعدي جزاكم الله خير او الطال او عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عمر الذي سبق معنا وقال وَرَجُلٌ مُّعَلَّقٌ بالمسجد يعني قلت مُّعَلَّقٌ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه يعني خرج المسجد كده يقول يا ربي متى أعود للمسجد عشان أصلي وأناجي وأكون في الصف الأول وأبكر لصلاة السنة وأكون موجودا في المسجد وقت الأذان يعني كم من السنب كان يقول مربط علي عشرون سنة مثلا ما أدن إلا أنا في المسجد سفر زي وبعضهم يقول مرت عليه أربعون سنة ما رأيته إلا قفى الإمام شو إزاي؟ يعني ما صلتش يصفه؟ التالي في الأول قفى الإمام يعني جهد جهيد ومهاضب على الخير يقول ورجل معلكم بالمسجد دي. وتعرفون بعضهم كان يشتغل حداد فإنها سمع الأذان والمطرقة في الخلف رمانة في الخلف كلا فهي ما يحطاش في الأمان سمع الأذان وهي في الأمان مطرقة حطها أمامه ومشه ان شاء الله بحش. واحد يقول لا. لسه لسه اما نعمل حته الاشره دي خلينا صغيره غيرها تنشر الله الله مش ده بيحصل المنشار لا المنشار ده يسجل عليه 4 ساعات سجل, ساعة. سجل. فإن انت تذهبون معلها. واحد لا لسه الفرنطون والله لا فرنطون العيد الاذان اذان خلاص المطرقه ورا خليها ورا المطرقه ده خليها دول الناس شايلين مسؤولين على الطعاف منذ ان عرفوا انفسهم حتى لطف الله سبحانه وتعالى وهذا وثبات على هذا وثبات على الحق قال رجل معلق بالمسجد خرج منه حتى يعود إليه. يعني لما يخرج كده يقول ان شاء الله يحدث نفسه ما انا ارجع كده هم مره ثانيه المسجد بعض الناس يخرج من كأنه ايه؟ في قفص كان في قفص معقول عليه ما يشدق يفتحوا القفص يطيروا لا لأنت كنت الخير لأنت كنت في عبادك لأنت كنت في بيك لأنت حفك الملائكة تنزل عليك السكينة والرحمة مالك يا شيء الله المستحف قال أرجوه معلكم بالمسجد إذ خرج منه حتى يعود إذا خرج منه حتى يعود اليه كم بابا مر بنا الليله لو على اسمه ايه ده ده بيعرفه واحفظه الايه التراجم والعناوين عشان فيها الفكره ما ماشي يا محمد ما افضل اخفاء الصدقه معنى يا اخوان باب افضل اخفاء الصدقه اعلم نعم يقول هنا باب ما لنا افضل الصدقه صدقة الصحيح الشحيح معنا يا إخوان هل أنت عارفين قصة الرجل الذي تصدق بدرهم درهم واحد واحد تصدق بمئة درهم والدرهم سبق المئة فضل الله يدي من الشيء ليه هذا ما عنده إلا الدرهمات اثنان درهمات أمسك وبيته والاخر زائد انفقوا والثاني الغني تاجر اعمال عنده ملايين ها اخرج جميع الفلوس لكن عنده المال الباطني كثير جدا جدا لو اخرج ما اخرج لا يؤثر لا يؤثر في رصيده ولا مالك انما ده سبقه لا اول شيء فاقد وبعدين صحيح اهو وبا فال الانسان ما يكون مريض ممكن لو معه 100 جنيه خريجه بسرعه ما يمكن اموت الليله دي ولا اللي هو مريض بس ايام الامراض نسال الله العافيه اللي انت عارفها ها اللي ما منها ها برد يقول لو معه 100 والله هيخرج خلاص خلينا نخلص قبل ما نموز صح ده صحيح لسه كده اهو العضلات مفتوته وقوتك وما فلوسك ومع ذلك نفسه بتنزع لو خرجته يمكن انت عايزه ويمكن اولاد يمكن كده وبعدين كما قلت لكم في الحديث الصدقة اذا خرجت اها الحديث فانها تخرج من بين سبعين لحي من لحي الشيطان الفكر نزك عليها كده من سبعين فكر اخرجتها انت اخرجتها ونزعتها من بين سبعين فاكتب فوقك الشيطان بسك عليك فأنت من جاهد نفسك ولماذا بقى سميت الصدقة صدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها لأن النفس شحيحة بالمال وإنه لحب خير الشديد وتحبون المال حبا جمع عما يخرج درهم كنا بنفسه در فعلنا دليل على صدق إيماني يعلم أن الله سيخلف وأنه مصدق وعد الله هو ليه؟ ليش أخرج أصنع؟ وأبو بكر لما راح جاب كل المال وترك في البيت كده قطعة صخرة قطعة صخرة حطتها في الشباك كده على الراقة عشان أبوه لو جاء يحسس أه شوفت ده ثالث مال كثير وهم ترك سيادة أبو بكر صدق ولش يسمونه معه الصدق مالنا لي أهله إلا الأعمال هذه وعمر راح جاب نصف المال شطر المال مع إنه جاب شطر المال وفي نفسه في نفسه إنه وسيسمك أبا بكر لأبا حدا فإذا أبا بكر أتى بجميع المال شو تتصور هذا دولة فعلا الرجال تربوا على بائدة نبي رسول السلام فعلا بحق هم دولة أنا ذكرت لكم خالد بن عبد الله طحان وزن نفسه مرّطين يقول الإمام أحمد باع نفسه لله مرّطين وزن نفسه مرّطين كده وتصدق بالوزن فضة لله رب العالمين مرّطين يعطق نفسه كده دراهم دراهم كده من دنانير من ذهب فتصدق بوزن جسده كده وهيترن فضة مرّطين يعني عايز ايه متفاني في تخلص نفسه من الله كل الناس يغدو فبائعوا نفسهم فمعطقوا اول ضوبهم بكم فيقول هنا بارك الله بكم باب ان افضل صدقة ايه صدقة الصحيح الشحيح سبحان الله قال حددنا زهير ابن خارف قال حددنا جريب ابن عبد الحميد الضب عن عمارة ابن القعقى عن أبي زرع ها؟ عن أبي هرير أو عبد الرحمن بن الصحابي الجليل حافظ الصحاب أكثر من روى من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة تؤيد. زوجة النبي عليه الصلاة والسلام معنا يقول وحديث عبد الله ابن عمر في الواقع أقل من حديث أبو هريرة مع إن أبو هريرة لم يكن يكتب وكان عبد الله ابن عمر يكتب فما هو السبب أيها الأخ強 في كون حديث عبد الله ابن عمر انتشر وك Pietr كان قليلا وحديث ابو هريرة كان كثيرا حديث أبو هريرة انتشر وحديث عبد الله ابن عمر لم يتسر كم تشاري أبي حديث أبي من يخبرنا ما هو السبب؟ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أحد ها؟ ها؟ الدعاء ما زلنا فيه الدعاء دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريضا أن ينسى صح؟ خلص السبب الثاني؟ آه كان في المدينة وطائم أبي هريح في المدينة والمدينة كانت محط رحال طلب الآلم والمحدثين والأخذين للفقه والإنقادمين أما عبد الله بن عمر بن فانتقل مع الفاتحيين إلى مصر وما إلى ذلك فلم تكن في المقام كمقام المدينة سبب ثالث عبد الله عبد الله بن عمر بارك الله فيكم كان يحدث من الساملتين التي أصابونا يوم اليطوق معنا فكذا سببا سبب في كون حديث عبد الله عنه لا ينتشر أو يقوم قليلا وميلد بارك الله فيكم هنا يقول عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله ايو صدقتي اعظم افضل فقال ان تصدق وانت صحيحا ضد الصحيح ايه المريض المستقيم فبالمريض والمستقيم بيبادر معناه لو هو بنفسه انه لا يرجى شفائه فانه يبادر في اخراج ما معه غالبا او يوصي يقول والله كل مالي صدقه فلوس مالي و ربع مال وقت يبدأ يفكر لكنه لو صحيح في الغالب ما يقال هذا الشيء يقول أنت صحيحا شحيحا أي نفسك تنازعك في السبقة هذا معناه وشحيح أيضا تشمل إنه قليل المال قليل ما معه طيب تخشى الفقرة شبه وتأمل الغناء أما واحد غني متحقق أنه غني وعنده المال يطلطح بين يديه الذهب والفضة معنا يا لي إخوان ليست حالته كحالة هذا الرجل ولذا هذا أجر أكثر وأفضل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحرقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان معناه المردء المبادرة والصدقة بادلوا بالأعمال نعم اغتنم صحتك قبل برد وغناك قبل فرد وحياتك قبل برد وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمت قال وحدثنا وبكر بن أبي شيبة وابن نمية قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة متى عهدنا بعمارة الآن في الإسلام السابق طيب عن ابي ذر انا انا واصحابي انا بزورها اسمكم نيتو انا قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا شوف اعظم اجر فقال اما وابيك ها لا تنب الن وقد مر هذا الاشكال من قبل واجبنا عليه الاشكال اين اما وا معنى اما وا بك هنا مخرجها ومعناها نفس ما مر بنا افلح وابي ايه ان شطر هادني موضع كيف ان الو... كيف توجه هذه الوظ كيف توجه هذه الموضع والأحاديث المحكمة الصحيحة في النهي عن الحلب بالأباء أما وأبيك لا تنبأنا الصحيح من الوجوه التسعة التي بكرناها قبل أن هذه الكلمة جرت على لسان النبي عليه الصلاة ليست بقصد القسم واليمين والحلب والتعضير خلاص هذا أحسن بخط إحنا مر... لما مررنا بحديث أفلح وأبيه منهم من ضعف الرواية صح؟ معنى؟ كابن عبدالله وغيره ومنهم من قال لا هي مصحفة أفلح وأبيه أصدقها أفلحها والله ولكن حصل تصحيف وهذا أيضا وجه الطلبة ضعيف معنى؟ المؤمن هناك وجوه كثيرة الصواب من هذا إيه؟ أما وأبيك لتنبأن أنها كلمة تجري على اللسان كما كان يجري على أسنتين عقرة حرقة ولا يقصدون الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال فكلتك أمك يا معاد ولا يقصد الدعاء كلمة تجري على اللسان ومن هذا القبيل جاءت هذه أيضا عرفنا إذا لم يقصد نبيل قسم ولا يصح أن نقول هذا حديث منسوخ لأن النسخ له شرور معنا لم تتوفر هنا في هذه المسألة إذن هذا الموضع عالي الموضع الأول في كتاب الإيمان أفلح وأبيه والموضع الثاني في كتاب الزكاة الإمام بخاري لم يروي لفظة أفلح وأبيه إنما روى لفظة أفلح إن صبق معنا مسلم رحمه الله أتى بلفظة أفلح وأبيه وأيضا روى رواية البخاري على فكرة يعني الإمام مسلم بكتاب الإمام روى الروايتين والمبضائي روى رواية أفلحه أبيض وأفلحه إنصب معنى؟ ففي رواية فيها ذكر الأرض وفي رواية محدود وعلى كل حال نحن نصحح هذه ونصحح هذه لكن بعد التصحيح ينبغي أن نجد إشكال الذي يظهر من التعارب في أفهمنا فعرفتم كيف المهارات؟ أننا سنحمل هذه الكلمة تجري على النسان من غير قصد الدعاء أو القسم أو اليمين أو الحلف أو التعظيم لأنه يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال علماء يعني لو كان أراضي القسم يعظم رجلا كافرا أبو الرجل أبو الصحابي كان كافرا كيف يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام ويحرف به الله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء وانت عندما تقسم بالله عز وجل أن تتعظمه تعظمه وانت تقسم باسم من أسمائك أنت تعظم أسمائك او تقسم بصفة من صفاتك أنت تعظم صفاتك معنا يا إخوة فيستحيل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعظم أبا هذا الرجل وقد مات على الغبس وهذا جاء في الشرع قال أما وأبيك إيه ها؟ آه كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الخبير صففا ولا ينبئك مثل خبير معنات يعني فت ستسمع كلاما فصلا صريحا ليس بالهزر ولا بالعبط ولا باللغو ولا, ولا بالحشو أنت صدق ها وأنت صحيح ها شحيح من بقى هيعني بني وودعي وأن ها ها ما ما ما ما؟ واو الحال؟ مؤكد؟ طيب هاي حد تاني يعرضك؟ مفيش حد يعرضك؟ كلكم تفقون لأيه؟ إيش هاد اللي ننزل سعليه ده؟ إزاك الله مفيش حد نمخالف؟ فيه ياه المسل؟ هاي؟ الواو دي واو ايه؟ واو العقل؟ ولا واو الحال؟ ولا واو تاني هاي؟ هاي؟ لا شك ولا رايب هي واو الحال؟ معنا؟ لا شك ولا غيب يا واو الحال خلاص يا إخوة والضبط واو الحال أن تضع مكانها إذ إذ الفجائية معنا فارفع كده وجرب وشوف حصل معنى يستقيم حصل معنى إيه يستقيم طيب بارك الله فيه صدق وأنت صحيح شحيح إذ أنت صحيح إيه شحيح قال تخشى الفقراء وتعمل البقاء ماشاء الله ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قد كان لهم قبل فلماذا تأخرت وسوفت وأمهلت قال حدثنا أبوك من جهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقع بهذا الإسندي نحو حديث جابر وجابر بن عبد الحميد الضبي ايوه هو قال اي الصدقه افضل اه اي الصدقه بعدين هنا في الروايه هذه أي الصدقه افضل كم باب قرانا الباب الاول فضل الصدقه في الخفاء والباب الثاني بيان افضل الصدقه باب بيان افضل الصدقه يعني احوال المتصدق ما هي أحسن أحوال ما تصدق هذا المقصود وأعظم أجر برضو في الأمر في الباب باب يان أن اليد العليا خير من اليد السوف وأن اليد العليا يا المنفقة ما ينزمشي بارك الله فيكم أنا, أنا أعطي الفقير أو المسكين الصدقة كده اليد كده هو يده فما نمكن أعمله كده لازم يعني أعملها كده مش لازم المعطيه اللي هي بالعليا ولو عطلك عايد له كده ما انا ما يحط الباكيت يد لتحت لو حط ايه فوق ما كده لا العليا هي المعطيه المنفقه فانتوا قال حدثنا قتيبه طيب ابن سعيد ابو رجاء ايه ها البغدادي ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي أبو رجال كان في بداية أمره ينظر في الرأي وما متجه للحديث ليس متجه للحديث متجه للنظر في الرأي والقياس وغلب جانب الرأي على جانب الحديث حتى نام نومة فراء فيما يرى النائم الناس يبصوا فيها في السماء فوجدوا مزادة تدلت من السماء مزادة على قربة كبيرة فكل واحد منهم عايز يشوفها عايز ينالها ينظر فيها لم يستطيع حتى جاء هو نظر فيها وعايز يشوف في ما إيش فيها فنظر فيها وأتاه الله إياها ونالها فنظر فيها فراء بين المشرب والمغرب فأصبح من الصباح ذهب إلى المعبر ذهب إياه؟ وفي ناس كده معبرين فعلاً عندما تحكي دوم القصة والرؤية من أول وحدة ما ولكش عدة تانية يحفظها على طرق ونتعبيرهم كفالة الصدح خذ منهم ونت مرتاح وما تروحش الواحد ما بيحبه بيحسدك تقول له قصر الرؤية غير والله بيحسدك ويقصلك الرؤية جيبك مصيبة فيها ما هي دي المشكلة إنما تروح الواحد بيحبه وواحد عالم بالرؤية بأحكام الرؤية والتعبير ممكن انت كده يترون العالم يحسينك وضعي ده شفت كده وكده وكده وكده ويكون في ما شاء الله حزاب جميلة جدا مبشرات يعكسها كعكس يقليبها رأسا على العقل ولذلك لا تقص الرؤية كما في الحديث الا على عالم اول يعني محب فمشى الى معبل فقال له هذا يعني انظار انك تطرق علم للرأي ونظر فيه وتمشي الى علم الحديث لأن علم الحديث هو الذي يبلغ هنا ما شرح في المرأة فلا يبلغ هذا المرأة فطرق نظر في الرأي ومشى لمدرسة المحدثين فكان من الخطفار في أيام قليلة وهذه بركة علم الحديث سنوات قليلة أيام قليلة والإنسان ينبغ بخلف بقى علم الرأي اختلف أبوه أبو كتيبة نم نوم فرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام معه كتاب والكتاب لفيه أسماء العلماء والمحدثين والفقهاء فقال له يا رسول الله هل اسم ولدي في هذا الكتاب سوف أما يكون السلم لنا له ولد وعايز يعرف هو سيصلب في أينه فقال له بل اسم ولدك هنا كتيبة بن سعيد من حفظ اسمك وتين اللي سعيد ابن جميل ابن طريف بن عبد الله الثقفي البغدادي البغلان دي بلده من بلاد اسمها البلاد ايران كده لكنها كانت مغموره محدش يسمع عنها حاجه لما نشا فيها العالم ده اشتغلت البلدان كده تكون مغموره غير مشهوره لما ينبغ فيها عالم من العلماء الفقهاء الدعاه بارزين يبدأ يسمعه في التاريخ وهذا موجود أمثلة عن هذا كثيرة جدا دماج لي قرر في بلاد صعداء الشيخ مقبل رحمة طول عليه من قرر الدماج دماج قال مغمور لما جاء فيها الشيخ مقبل اندشر صيقوا في كوك الأفض فضر شاعة أستجل الشيخ مجيز الشيخ قلتنا خطيبة بن سعيد وكثيرا ما يرم المسلم رحم الله عن خطيبة وقيل يا إخوة خطيبة هذا رطف واسموه يحيا قال عن مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة الذي قيل فيه يأمل جواب فلا يراجع عيبة والسائلون نواكس الأمطار أدب الوطار وعزه السلطان التقى وهو المطاعف وليس ذا سلطاني عن مالك بن أنس أبو عبد الله فيما تريعاني أي عرضاً وكان مالك يرى العرض ولا يرى السماع والإملاك عن نافع وهو نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر مولى أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبارين سمي المنظر منضر من, من النظر والنظر هو الارتفاع هو إيه؟ الارتفاع طيب والسنة للمنبر يكون, يكون ثلاث درجات معنا إخواتي على الثانية ويجلس على الثالثة أنا رأى منكم المنابل الأولى الأولى يعني صورتها غير من هذه ألم وهذه الأماس بها يجوز المنبر من خشب هذا واحد ويجوز من أجر طوب من بعض الناس يقول لك المنبر من طوب ده بدعة لا ليس بدعة على الشيء ما تهسر إن جاء الخشب جاء المهم يكون ثلاث درجات ليكونوا عاليا كما نرى في بعض مساجد من برطوي العريض يقطع الصفور وإذا سهل إيمان في شيء من صلاة ما يدري اللي في الجهة الثانية إيش اللي حدث هنا عند الإيمان مش ده بيحصل كثير أنا كنت مر... كثيرا ما أدخل مسجد التقوى في باب الحرس وعنده من كبير جدا فلا بهم والليل حمد وكرر عليهم وجئت في يوم من الأيام إذا بين جايبين منبر صغير ثلاث درجات وشايلين التاني ده مش عارفة دفن قلت الحمد لله الحمد لله وكان الناس يكلموني يكلمهم المنبر يبطع علينا الصف المنبر لا يسوي الله خير والله إنهم استجابوا وقتوا بهذا المنبر على السلطة كان فرشاة إيه الذي يقول المهم منك الناس يجبون قلت كلها درجات كافية طيب. يقول هنا ايه وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة الياد العليا خير من الياد السفلة والياد العليا المنفقة والسفلة الساكل يقول حددنا محمد بن بشار وهو الملطب بايه ببندر معناه ومحمد بن حادم وهو المعروف بالسامين وأحمد بن عبده جميعا يعني يحيى القطار يحيى بن سعيد القطار الأحوال الإمام الشهير صاحب الجنة والتعديد قال ابن بشار محمد بن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمر بن عثمان قال سمعت موسى بن طل يحب أن حكيم ابن حزام وابن عمر خديجة وضلوا عنها وضلوا عنه قالوا عاش مئة وعشرين ولدته أمه في جو في الكعبة دخلت الكعبة وهي إيه؟ يعني حامل ببوتن فضرب على المخاطفة في جو في الكعبة يا شيخ حمي يقول في جو في الكعبة بس يالتك حطوني جلو جو في الكعبة أقعد حيث أعتمد بأمس أقعدوا ورقة أقعدوا ورقة ورقة ابن عم بقرابة كده يعني من ببنح دلامة أنت بتمشي بسارع منك يا عم حمدي واحد من الصبيان الصغيرين يا عم حمدي وانت اهو بس ايه هو كده ما تخافش طيب انت بتشغلنا السيرفر ان شاء الله شغل الحمد لله انا بقولك اسمعني لا انا بس يعني مثال <تصفيق> انا بضرب امثله مفيش حاجه خاصه يا ابني هو عارف هو بيظبط ده مره مره خالص بسم على فكره يزلموا فمنظم من الاول خليكم معي طيب يقول لنا برق رفيكم اا جزاكم الله خير قال حكيم بن حزام اصحاب الجليه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حشيم بن حزام لو يمكن في الصحيحين اربعه احاديث هذا منها هذا حديث منه. وكلم التجار الكبار مع الأخوة. ومن اهل الصدقات في الجاهليه وفي الاسلام هذا شيء معروف رضي الله عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقات او خير الصدقات عن ظهر غنى معنى واليد العليا خير يعني ايه ظهر غنى اه البيت مكتفل فبالاولاد مكتفين خلاص ما طيب في عليك دين طب لايك كده لاك كده فيه صدقات بقى عن ظهر غنى واليد العليا خير عن ياب السفنة وابدأ بمن ايه الحدثنا او بطر بن نبي شايد وعمر النقل قال حدثنا سوفيان عن الزهري من سوفيان عن الزهري؟ لو عرفتموه لكم مئة ديار لو قلتم الثوري خطأ كبير لأن الثوري مبارك الله فيكم لم يرتحل الزهري ولا شك ولا ريب أن هذا سوفيان بن عيين أبو محمد بن ميمون إليه معنى كوان؟ الذي كان أقول ذهب الزمان فسد غير مسودي ومن الشقاوة تفرضي بالسعودية أو من الشقاوة تفرضي بالسعودية أبو محمد بن ميموله علي الزهري أبو باكر محمد بن مسلم ابن شهابي زهري عن عروة بن زبير وسعيد عن حكيم بن حزام قال سألت النبي فأعطاني ثم سألت مبعطاني ثم سألت مبعطاني ثم قال إن هذا المال خضيرك حلوة توري فمن أخذه بالطيب نفس قولك لو فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارفه فيه وكانك الذي يأكل ولا يسبع وليد العليا خير من الذي السفل قال حدثنا نصر بن علي الجغممي وزهير بن حاربن وعبد بن حميد أبو محمد الكشف قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أكريمة بن عمار قال حدثنا الشداد قال سمعت أبا أمامة الباهلي صدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عزم إنك هكذا عندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أدو إنك أن, أن تبدل الفضل خير لك وأن تنسكه شر لك ولا تلام عليك فاق وكأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفنة سبحانك الله وبرك أشهد الله إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك ويكون درسنا إن شاء الله قائم صباحا بإذن الله في كتاب جامع بالعلم وفضلح بعد صوت الله إن شاء الله